Book 2 39. 39. az autóval Taattolus sejjára Taattol els sejjjára Hol van a következő بانزينكود أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ دفكتم وان معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر كي تدّ جريني أكركت؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ سكشيغاً وان اج بار لتر ديزل أحتاج عدة لترات ديزل أحتاج عدة لترات ديزل نينش تب بنزينم ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمرة van egy tartalék kannája? Hella Indaka Gelon Benzín, ehtijati? Hella Anduka Gelon Benzín, ehtijati? Hol tudok telefonálni? Ejna Jomkinuni, en attaszilabi telefon? Ejna Jomkinuni, en attaszilabi telefon Szükségem van, egy لخدمة سحب سيارة. لخدمة سحب السيارة. Karasek egy javító أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. هل فان على أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تلفون؟ نيل هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Segítségre van szükségünk nahtezú muszáda nahtes mu hívjon egy orvost itt a szölbít a bíb atta szélbitt a a rendőrséget itt a szülű surta atta surta. كيرم أز إرتائت رخصتك من فضلك رخصك من فضلك كيرم أزتائي أمريكي رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك كيرم أفرغل مي أمريكيي رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك